بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على الهيماتولوجي. الهيماتولوجي او البلد ده من الفروع اللي مذاكرتها عاملة زي العمل الخير كده عمرها مضيئ قبل يعني لازم تذكره كتير لانه هو هيجيه لك يعني عندك مثلا ابسط حاجة ممكن تلاقيه لك في الورقة بتاعة البطنة سؤالين هيماتولوجي ورقة الاطفال سؤالين هيماتولوجي تتخبط لك لجنة بلد اطفال مثلا 300 ولا لحاجة ولي لك في لجنة البطنة حالة له كمية او ليمفو مع شوية ام سي كيو بطنة مع شوية ام سي كيو اطفال بالاضافة الى نص امتحان الكلينيكا الباسولوجي هو بلد فالشابتر ده لازم يعني هو والضيابيتس ما يتفوتش في محرف بجد يعني بامان نبدأ بقى الكلام على طول إن نعرف ان الارباسيز بتعيش مية وعشرين يوم ما فيش جواها نيوكلس عشان كده هي خذية مش قادرة تتكاثر. الهمجلوبين كونتنت لو اه في الميل من 13 ل 17 جرام بردي لتر في الميل من 12 ل 16 لو عن كده تبقى حالة أنيمي يعني ايه رتيكولو سايت رتيكولو سايت ديت هي عبارة عن اما تيور معنى ان هي تزيد في العدد ان البوم مارو شغال وعمال يطلع أربسيز كتير بس دي لسه إما سيو سابق كده إن يا إما بحسر مذيف فالجسم عايز يعوض أو هيمولوسيز يعني تكسير فالجسم برضو عايز يعوض بولورن الريتيكروسايد ديت عمنا زي النشارة جنب مصنع الخشب كل ما تكتر معناها من المصنع شغال وعمال ينتج إنت تقل في حالات الأبلستيك أنيميا اللي هو البومار أصلاً ما عادش قادر يطلع خلايا في حاجة اسمها المين كورباسكولار فوليوم ده عبارة عن حجم كرة الدم الحمراء الوحدة حجم الأربسيء الوحدة نورمل بيبقى من 78 ل 98 لما يزيد عن كده تبقى اسمها مايكرو سيتيك. طب لما يقول عن كده اسمها مايكرو سيتيك لما بيزيد اسمها ماكرو. ماكرو سيتيك لو بقى في النورمل بتبقى اسمها نورموسيتيك وده من أهم حاجات اللي بنقس عليها حاجة الايه الأنواع الانيميا وتصنيفها فمثلا لما يقول بيشنت الهيموجلوبين بتاعه 8 هاو كان يو مانجج ازاي تتصرف معاه اول حاجه لازم اعرف نوع الانيميا لان نوع الانيميا هو اللي هيخترط معايا في كل طرق العلاج وبكل حاجة حاجه فهعمل له المين كوربات سكلر ال ام والله لو تلاقيها نورمال يبقى حاجة من اتنين يا إما ابيلاستيك أنيميا يا إما هيموليتيك انيميا لو تلاقيتها قليله تبقى مايكروسيتيك انيميا يبقى يا إما اير ديفيشنسي يا اما سلاسيميا لو تلاتها كبيرة يبقى ماكروس نتيجة أنيميا، يا إما ميجالو بلاستيك أنيميا نتيجة نقص في تناول 12 أو الفوليك أcid يا إما نان ميجالو بلاستيك أنيميا. ودا كل واحد هنتكلم عليها لوحدها كمان شوي. بالنسبة للايرن سيرابي، إحنا الأول لازم نعرف إن الايرن لما بعطونه كدواء تابلت بيعمل نزيف رهيبه حاجة بتبقى يعني حاجة دايم. ولازم تأخذ دائما على معدة فاضية. والحاجات اللي بتسهل امتصاصه هي الأسكوربيك أcid. فإحنا بنستعمله دايماً مش على الريء ولا الصبح دايماً بيتخذنا بين الغداء والعشم أو الفطار والغداء تكون البطن ما هيش فاضية أوه علشان نقلل من حكاية النوزيا دي من أعراضه الجنبيان هو بيعمل GIT upset اللي هو نوزيا, vomiting, وكمان abdomen, pain وبيعمل dark black stool فلازم تنبه العيال لأنك لو ما نبهتوش هيبدأ يقلق اه اه اسباب الحاجات اللي تخلي الدواء الايرن في أورال يفشل يبشل اول حاجات اللي انا مشخاصه غلط هو ثلاثيمي وانا مشخاصه ايرن في شن سامين اه ما بياخدش اضاف معايده عنده حالة مال ابزورفشان سندروم اللي بدهوله ما بمتصوه عنده كرونيك هيمورج او كرونيك انفكشن ده بقى هلجأ بعد كده لل ايرن سيرابي ايه الحاجات اللي تخلينا ادى ايرن سيرابي اول حاجة ان واحد يكون لما بيخو الحديد بتعبه قوي عنده النوسيا دي خلاص او عنده كورنك بلاد لوس وانا عايز اسعفه ادي حاجة بسرعة أشتغل بسرعه بسرعة يشتغل او عنده مال ابزوربشن سندروم بالنسبة للاعراض الجانبية بحصل عنده بقى ايه بالنسبة للحديد كانجكشن بحصل ممكن يحصل انفلاكتيك شوك وارتيكاريا وبحصل بيه عشان كده ما بنحبش دايما نديه نبدا اول كلمه في الانيميا ايه هو تعريف الانيميا تعريف الانيميا هو قله عدد الاربتيز او قله الهيموجلوبين كونتنت من الاكسجين Regarding of Six. اسباب الانيميا اي ديفيشينسي في اي حاجة مثلا زي الحديد فيتامين ب او ابلاستيك انيميا الجسم ما عادش قادر يطلع بمر او هيموليتيك انيميا كرات الدم الحمراء الكسر. او هيموراجيك انيميا جاله ندي ايه هي الجنرال فيتشر بتاعه كل الانيميات اول حاجة هيبقى تعبان هبطان مش عارف بيغمى عليه مصدع مش عارف ياخد نفسه كويس بيتعب من اقل مجهود عنده بالبيتشن الهارت ريت بتاعه عالي الساين بتاعه هلاقي عنده بالور وممكن يحصل هارت فيليار بس لازم نعرف ان الانيميا ديت از لابوراتوري دياجنوست لازم تتشخص بالمعمل لازم اعمل له هيموجلوبين واعمل له سي بي سي نيجي اول نوع من انواع الانيميا علينا هو الان فيشن ايه هي مصادر الحديد في اللحوم والخضروات اللي بيزود امتصاصه فيتامين سي اللي بيقلل امتصاصه هو الشاي والتن اللي هو التانين الكاسب ايه هي الاسباب بتاعة الاير دي فيشنيه انيميا اول حاجة قله الانتاج ما بياكلش كتير قله الابزوربشن بيشرب شاي كتير بعد الاكل فمبيبصش الحديد زيادة الاحتياج والديموند زي البريجننس كرونيك بلاد لوس زي واحد عنده أنكليستوما عنده هيموريج عنده جي اي تي بليدنج عنده ايماتيميسيس وميلينا عنده هيماتوريا هيماتوب... عنده هيموبسيز او كرونيك إيه... رينال بليدنج ده كله عمال ينزف دم كده او عنده اي حاجة عندها لوهمليس زي مثلا الملاريا الكلينيكال بيتشر هنقول ان عادية عاديه من شوية زائد انا بشطر عنده لوس اوف لاكشر اوف النيل النيل بتبقى بتلمعش قوي وهيبقى عنده انجولار هي الانفستجيشن اول حاجة انا عايز اثبت ان عنده انيميا ده اشوف الهيموجلوبين بتاعه ولا قليل هشوف الار بي عددها قليل هعمل له المين كوربات سكرال فوليوم هلاقيه قليل يبقى هي مايكروسيتيك هايبروميك انيميا هلاقي عنده الفيرتين قليل واللو ترانسفيرين ساتوريشن العلاج العلاج بتاعه اول حاجة لازم اعالج السبب ما تدش حديد الا ما تعالج السبب يا جماعة فعالج السرطان. لو هو اسبرجيل فيروس عالجروتسيكالسر عالجها انكلستوما تعالج مالاريا بعد كده أبدأ أدي له أيرنسيرب. وممكن أقول له دم. أدي له كرات دم حمره جاهزة. ولازم أدي له إيه مالتي فيتامين علشان تساعد عملية تخليق ال ايه الأربيسي. بعد كده لما قالوا بلاستيك انميا ديت نوع من أنواع العنيمة نتيجة نقص فيتامين ب12 أو الفوليك أسيد بيبقى المين كربات كورل بوليوم أكبر من 100 عشان كده تبقى كبيرة. بالنسبه للفيتامين ب 12 فيشنسي احنا عارفين الفيتامين ب بي 12 اللي مسؤول عن امتصاصه حاجة اسمها الانترنسك فاكتور بيمسك في الفيتامين ب بي 12 ويدخله الجسم فلو حصل اي مشكلة قلت الانترنسك فاكتور يقل امتصاص فيتامين ب 12 كمان اكتر حته بيمتص فيها هي التيرمينال ايلي عشان كده بيجي سؤال ام لو واحد شلنا له الايليام ايه انواع الانيميا اللي هتحصل له بيحصل عنده ميجالوبلاستيك انيميا نتيجه قله امتصاص فيتامين بي12 فيتامين ب12 بي له علاقة بال neurological يعني لما بيقل الفوليك مسؤول عن الأمينو أسيد ميتابوليزم وDNA synthesis إيه هي أسباب الميجالوبلاستيك آنيمية دي أسباب خطيرة لأن المخزون كبير بتاع إيه فيتامين ب12 بي هو إيه ما بيأكل أي يعني الحاجات فيها فيتامين ب12 بي خالص أو عنده مشكلة في الانترنسك فاكتور زي أتروفك جستريتيس سواء بقى اوتوميون او بكتيريا او عنده انتستاينال ديزيز زي المال ابزوربشن سندروم اللي هو تيرمينال او عنده فيتامين ب12 بكتيريا عمالة تتغلب عليه مثلا أو زي زي مثلا دود عمالة على فيتامين ب12 او بياخد دراج زي الكوشيسين طب ايه هي أسباب الفوليك اسيد ديفيشينسي اول حاجه المال ابزوربشن زي الدمون وبعض الأدوية زي إيه هو تعرف The secretion the intrinsic factor by the stomach ده otoimmune disease due to antibody against the intrinsic factor فتمنع إيه هي ده عن مايكروسايتوزيس موجودة في البريفيرنت بس ما هيش موجودة في البومر اثبتها وناسبتها من الاخر ان هي كره الدم الحمراء كبرت طب ايه اللي ان هي كبرت ان حصل على الار فتبنل إن هي كبيرة إيه بقى الأسباب اللي تعمل للحكاية دي كورونيك ليفالز ديزيز الكحولك غايبوسيروديزم يبقى الثالث أسباب دمت هما اللي بيزودوا حجم الأربسيز لإن هما بيخلوها شكلها كبير نتيجة الترصيب بتاعها طيب إيه إيه في حاجة لازم نعرفها هل فيتامين بي 12 والفليك أسد مسؤولين بس عن تخليق الأربسيز لا طبعا هما مسؤولين عن تخليق كل حاجة مسؤولين عن تخليق الاربيسيز والبليتلتز والويت بلوت سيلز يعني اقوى تفتكر ان الفوليك اسد وفيتامين بيتناشر مهم بس للاربيسيز لا ده مهم جدا للبليتلتز والويت بلوت سيلز فلما بيقله بيحصل إلا في الويت بلوت سيلز وإلا في البليتلتز ممكن يوصل معنا لبان سايتوبيني <تصفيق> طيب آه. ايه طب يعني ليه الفيتامين بيتناشر لما بيقلت يبقى حجم الخليه كبير لأن فيتامين ب بي 12 والفوليك أسد لما بيقلهم بيحصل إمبارد في الـ DNA Synthesis فالخريب تكبر تكبر ومش قادرة النواة تنقصي فبيحصل مور أندو مور سيل جروس لحد في الآخر إيه تبقى تنقصي فبيزيد حجم الـ RBCs شوية الأعراض بتاعة إلت فيتامين ب 12 ولفوليك أسد بيحصل ليكوبينيا، سرومبوسيكوبينيا، أطروف الفيشي آي تي ونيوروجيكال مليفستيشن نتيجة إلت فيتامين ب 12 الكلينيكال بكتشر بنضيف عليها آه, في فيتامين بي 12 طبعا الكلام بتاع الانيميا زائد بيحصل جي اي دي زي ديسبيسيا اتروفا والنيورولوجيكال اللي هو اكيوت كومبايند طب بالنسبه للفوليك اسيد هو ما فيش ذو نيورولوجيكال مانيفيستايشن عشان كده اي واحد تيجي تعالجه من ميجالو بلاستيك أنميا لازم هديله الاثنين. بتمين بتناشر بي والفوليك أسيد. عشان ما فيش ف... عشان الفوليك أسيد لو دخل الواحده هيخبل أعراض النيورو وهتبدأ تعمل عنده مشكل. ايه هي الريليشن ما بين الماكروسيتوزز وزيادة البيليروبين. اي موليسس أنميا وسفليك أسيد ديفيشت او ميجالو بلاستيك أنميا وسإنترام يضلري عشان وهي خارج من البوم من البومماره بتتقصر لأن هي كبيرة. طب هيموليسيز زائد ماكرو يبقى فوليك أسد ديفيشنسي او زيارة الريتيكولو سايتوز الهيموليتيك لازم تديره فوليك أسد يعني ما بتحبش له حديد كتير لما تكون متعك الانفستيكيشن بقى في الميجالي بلاستيك أنيميا تثبت ان هي أنيميا بقلة الو... الاربسيز بقلة الهيموجلوبين اعمل الامي سي فيها نلاقيها كبيرة في بعد كده التريتمنت طبعا هدي له فوليك أسد وفيتامين بي 12 ايه في 3 طراحات بيعملوا الانيميا مختلفة زي الانكيلستوم بتعمل ايرن ديفيشينسي انيميا ضيف لوبوسريام ليتاب بتعمل فيتامين ب12 ديفيشينسي بتعمل ميغالوبلاستيك انيميا الملاريا بتكسر الار سيز وتفرقعها فبتعمل المنس ايه هو الدفرنشال دايجنوستيك بتاع البانسايتوبينيا اول حاجة هايبرس بلينيز اللي سبلين تكبر فعمال يكسر الخلايا ابلاستيك انيميا البمر ما عادش قادر يطلع الميغالوبلاستيك انيميا عماله تكبر فبتتكسر بومارو فلتريشن بأذى اللينفومة أو سيستيمة لوباس أو الأكيوت لوكيمي طب ايه هو الديفرينشيال دياجنوزز بتاع الهايبوكروميك مايكروسيتيك آه... أنيمي الايان ديفيشنس أنيميا والسلاسيميا والسيدرو بلاستيك فهناتكلم على السيدرو بلاستيك السيدرو بلاستيك ديت عبارة عن نورمو بلاست فيها اير نجرانيول غير مستغل. يعني نحناش قادرين نستغيل يعني كأن حصل ديفكت في الهيم سينتسيز بيبقى characterized by refractory anemia الاسباب بتاعتها هي يا اما hereditary يا اما اكوايرد زي بقى اللي بيشققله دي بنشخصه ازاي له هنلاقي shape ممكن بالبريفيرال بلاد فيل هنشوف بقى عنده مايكروسيتيك هايبروميك انيميا وبنلاقي iron جرانيول جوه وبيزيد طبعا الايرن level التريتمينت <تصفيق> نوقف الدرجة اللي مسبب له المرض ونعالج السبب ونديله فيتامين ب12 علشان نحسن ايه من حالته في فيه بيشنت ويسبيبتك ألسر او جي اي تي بليدين وهيسترو او بلاك ستوب اسبابه اما عنده ملينايا اما بياخد ايرن سيرابي فاب ايه هو الديفرنشال دياغنوز بتاع الماكروسايتوزز اول شجم يجاله بلاستيك انيميا قلمنا عنها اللي هو اللي فيتامين ب12 او اللي الفل كاسب طب ممكن تكون نوني جالو بلاستيك زي اللي احنا قلنا عليها اللي هو الخلايا بتكبر في الايه في الشكل ونتيجة ترسيب الدهون حواليه نجد الهيموليتك انيميا الهيموليتيك انيميا دي عبارة عن مزموعة من الانيميات بيقل فيها عمر الاربسيز لأي سبب فبيزود تكسير الاربسيز لما بيزيد الاربسيز التكسير بتاع الاربسيز احنا عندنا في مدرة هيموليسيز اللي هي بتعيش من 20 ل 40 يوم لكن سبير هيموليس اللي هي بتكسر في سلال من يوميا لأقل من 20 يوم لما الاربسيس بتتكسر بيحصل بيزيد الانضايرات كبيريروب فبيبين عندي جونز بتحصل سيفير اناميا بيحصل ان الهموجلوبين بيبقى فري فالهموجلوبين لما يبقى فري يبدأ يحصل زي يعني ايه انترا باسكولار هيموليسيز فبيبدأ يتحد مع الهابتو جلوبين بيحصل اكسيسيب هيموليسيز ممكن بقى في الاخر يوصل لي الى هيموجلوبين بيوري اللي هو المجلوبين نفسه يبدأ ينزل في اليورين بعده ما يحصل فاتيوريشن للهبتو جلوبين والهموبكسية الجنرال فيتشار طبعا الفيتشار العادية بتاعت الايه الانيمي بس الهموليتيك انيمي لها طلعة مشهورة يقول بيشنت عنده بالورد يعني انيمي عنده جوندوس وعنده سبيلينوميجري دي معناها ان ايه هيموليتيك انيمي زائد الفيتشار بقى بتاعت الهموليتيك جوندوس اللي هو بقى ايه نورمال قولر فيوري الليفر بيكبر شوية والسبينين بيكبر شوية ليه عشان بيحصل إكسترا مذلاري إيرثروبيوز. هلا بيداوم يطلعهم أربتيز بيحصل ليج ألسر زي حالة سيكلسيل أنيمي ديوتو إسكيمي بيحصل جولستون نتيجة في الكومون بايد دكت في الجوندس وبس في السفيروسايتوز. فايه عزباء الجوندس إن إن كيتس هيموليتيك في هيموليتيا نيميا أول حاجة الهيموليسس تاني حاجة هيموسيدروز تالت حاجة فيرال هيباكيتيس والأخيرة بقى جولستو وبيحصل هيمليسيس هيمليت برايسز فبيحصل بوني ايك ليه لان بيحصل ان البومر بيبدا ينشط عمال يطلع كرات دم حمرة فبيحصل ايه, بو إيه بوني ايك ممكن كمان بيحصل بعد كده اه في انفستجيشن بنعمل له بلاد على حسب بقى نوع الايه الانيميا فممكن تكون نورموسيتيك انيميا مايكرو ماكرو على حسب الحال بس اهم حاجة ان انا دريسك ريتيكولو سايتوز. يعني ايه يعني شديد الوضوح يعني عندي رتيكولوسايت عددها كبير والبومب ببقى هايبر اكتر البوم مرؤسة بنشوف الس... السيرام بليروبين بنلاقيه عالي بيقل الهابتو جلوبين وبيقل الهيموفكسين بالفايس بيش الانفستيجيشن بقى على حسب نوع كل حالة يعني البلاث فيلم بقى مثلا ممكن في حالات الاسفيروسايتوز او الطرجة تسل في الانيميا ممكن نعمل هموجلوبين الكتروفاريسيز زي هموجلوبين اف في الس إيه سي إيه في شكل هيموغلوبينيميا إيه بانكريس الأزموت زي السف السفيروسيتيك إيه هي الأيفيدنس اللي بتقول إني في إنترا بوسكولار هيموليسيس أو الحاجة الهيموجلوبينيميا هيموجلوبينوريا هيموغلوبينيميا هيموغلوبينوريا هيموسيدوريا أسباب الهيموليتك أنميا إما أسباب إنترا كوربسكولار يعني مشكلة في الأربتيزي إما المبرندفكت زي السفيروسيت او مشكلة في تخليق الهيموجلوبين زي السيكلس الأنيميا او في مشكلة في تخليق الجلوبين زي السراسيميا او مشكلة انزيماتك زي l a g 6 بي دي او البيروفيت كاينيس في اثبات دقة خارجية زي الوتو اوميون هيموليتيك أنيميا ميكانيكا الهيموليسي زي واحد مركب فالب كل ما الدم يعدي في الخضط وكسر في انفيفشن زي الملاريا او كيميكال زي الدرج او ارث التعبان او هايبر اسبلينيز الهيريزيتر اسفيروسايتوزيز ده هو مرض اوتوزومال دومينانت بيحصل ان قراط الدم الحامرة بتتنفخ وتقوم بفرقعة فبيحصل بقى الكرينيكال بوكشر العادية خالص بس اهم حاجة بنتكك على ان فيه جولستون او بجمينت, بجمينت الجولستون وبتتكون ايه حسواء الانفتيشن بتاعته اهم حاجة الاسموتيكفيراجيليتي تيست بيبقى بوزوتيف وفي سفيروسايت بتبقى موجودة في البلاد فيل العلاج بتاعه بيشيلوا الاسبرين بنقل له دم بس قبل ما اشيل الاسبرين لازم ادي له ايه, ايه يعني ادي له بقى ايه الباكسينات عشان ما يحصلوش مشكله زي بقى ايه نيموكوكال فاكسين ميننجوكال وايه ومخلص 1000 الوانده حالة بتقول بروبلم واحد عنده بالور وعنده جونديس وعنده سبلينوميكال الطرعه ديت يعني هو ليك انيميا زائد عنده بوزيتيف كامل يهستي. يبقى في الغالب فيه ريسيت بعد كده شيل الاسبرين افطر صنطاين حصل له فيبر ورجيدي في النك يعني حصل له من جاي تزيدان عني انه ماخدش الايه التطعمات ديه دي. الثلاثيميا الثلاثيميا دي طبعا موضوع اطفال هناخد بس في الخطوط العريضة هو موضوع اطفال يعني ان في نوع اسمه الثلاثيميا مايجور او التارجة سيل اناميا اسبابها ايه هو ابنورمل جين فيزيد الهموغلوبين اف والهموغلوبين اي تو والهموغلوبين اي وان بيبقى قليس الكلينيكال الكلين هي بتبدأ بعد سنة ستة شهور ونفس general feature بتاعت الهيموليتيك أنيميا ببقى عندي منجولايد feature نتيجة ان البوم مرة عم بيبار شوية وبحصل ماركت هباتوس بلينوميجالي واللون الجلد بتاعه بيبقى مميز بالنسبة للانتستيكاشن هي مايكروسيتيك هايبوكرونيك أنيميا بيزيد فيها البيليروبين بيزيد الرتيكولوسايت لان هي آن ايه, إيه هيموليتيك بنتشوف التارجة سيل الهيموجلوبين F ببقى زيادة والهيموجلوبين A2 ببقى موجود كتير. الاسقل بيبقى الهير هير اند ابيرانس في المنكول باسكر الغوريان بيبقى قليل العلاج بنعمل له بيوجن ممكن ندله فوليك اسد ونبدأ نشيله له لسبليه السيكل سي الانيميا السيكل سي الانيميا دي كويسة ما هيش مشكلة قوي لان على حسب نوعها يا ام على حسب الحالة هو بيحصل تغيير في بيحصل صبستواشن في الفالاين مع غلوسوميك اسد في بوزيشن ستة على بيتا الشيء فبيحصل ان الار بي سي بتبقى لايبل فور هيموليسيس طيب هو المنخص بتاع الكلينيكال بيكشر ان هو بقى بيحصل هيموليسيس وقلنا في الكلام زائد فاسكولار اوكلوجن يا اما مايكرو انفاركشن بين فول كرايسيس يا اما مايكرو انفاركشن هتحصل اورجان دامج بس اهم حاجة ان ما بيحصلش سبلينوميجلي بس هقول اعراض الهيموليسيس وهقول ده اي حاجه تقفل ممكن يحصل اكيوت ادم لان احنا قفلنا المزنتريك بلاد فيز ممكن يحصل البون يبقى فيه بين ممكن liver infarcture, splenic infarcture طب ايه هو differential diagnosis بتاع انيميا وزقاوة splenomegalin اول حاجة شيزك سي بدي سيكلس الانيميا autoimmune وميكانيكا يعني اللونج تير ما بيبقى عرض اضطر للانفكشن الانفكشن العادية خالص بس بنضيف انه هو عنده الهموغلوبين اس بيبقى عالي شوية علاجه براث ترانس فيوجن قدله انالجيزك قدله اكسوجين يدله نه سي 3 علشان التشو, التشو اسكيميا بيعمل لكتكا سيدوزز ولان له دم متازف فريش. جي سيكس بي دي ده عبارة عن هو مرض بيقل فيه الانزيم ده طب الانزيم ده اوزفته ايه هو بيعمل بروتيفشن للاربسيز اجينيس الاكسيديشن او الاكسيدياتي فيه ايه استرس طب ومنعهش اسبلينو ميجاليف طب ايه اللي يحصل لما بيقل بتبقى الخلايا عرضه اكتر ان هي تتصف الانتستيجيشن الانتستيجيشن عالية بتاعت كل الجموليسيز بس احنا ممكن نشوف زي جي سيكس بي دي اكتبت بنلاقيه طبعا ايه علاجه بنعالج السبب ونبدأ نمع اي حاجة بتعمل الحكاية دي اي دا وبيعملو سناشن وننقل له دان مطازة وممكن نشيل يعني بس هل سبين له فايدة لا احنا نشيله مالوش لازل لانه مفيش انترافاس كوران في موليسيز اوتوميون هيموليتيك انيميا يعني هو في الاوتو اوميون هيموليتيك انيميا ديوتو وورم انتيوودي ده بتبقى ان فيترو الاسباب بتاعتها اسباب ساخنة وشديدة ومصائب زي سيستيمي كلوباس ليمفوما، كورونيك لينفوسيتي فلوكيميا الكرينيكال دكتور العادية خالص اللي هي جوند الزائد بالور ممكن يبقى لسدين لين بتاعه بالبول uh, التريتمنت بنتجل استرويد لانه حاجة اوتو اوميون uh, ممكن هذا سيبريم و سايكلوفوسفات اميون بيبقى نفس الحكاية بس الاسباب في الغالب طب فيرا لإنفلكشن زي الإنفكتيف مونو بيبقى بوزيتيف بسترويد وشيلز بلين هنا ما اي أي لازم هي الأدوية اللي بتعمل هيموليسين زي المخال دوبا والهابتن والأنتم ماريريل طيب في ميكانيكا الهيموليسز زي المارش اللي بيمشي فترات طويلة بيكسر الأربسيز اللي في في كعبه. واحد مركب صناعي بيعمل لهيموليسز. واحد عنده مايكروانجيو بسيك هيمولتيك اسباب أسباب المايكروانجيو بسيك اللي هو الهيمولتيك يورينيك المليجنة هايبرتينشون والسكليروديرمي. بيبقى ال blood vessel من جوا فالخلاوة بتعدي في التكسر. بروكزوز ما هموغلوبينوريا ده انترافات في الارهيموليسيز تيست بيبقى نيجاتيف اه خل يعني خلي بالك هي ممكن تقلب كأنها ابلاستيك ليه لان بيقل فيها الاربيسيز والوايت بلاد سيلز والبلاد سيلز بس بيصل عندي خلل في المواظر سيلز اللي بتنتجهم كلهم بنعالجه بستيرويد وبنديره بقى عنده قرادة من حمره نقصة بندهاله بيضة بندهاله بلادلس بندهاله كل حاجة اه بالنسبة لابلاستيك اناميه هي يأم أكويرد يأم بيقل فيها بي فيحصل أنيمي. بيقل في فيزيد الانفكشن فيها فيحصل هيمورجي سورس آه آه سورس رود بس بيبقى ما فيش بص ليه ما فيش بص لان انا ما عنديش كرات دم بيضة الانفستيجشن هو في الغالب من الهيستوري بيبقى عنده إلنس. بتبقى انيميا بس ما فيش الريتيكولوسايت معنى ان ما فيش الريتيكولوسايت ان البوم مارو ما عادش قادر يطلع هنعمل له بون مارو هنلاقي بان سايتوبينيا هنعالجه ده نقل له دم ادي له انتي بايوتيك ادي له كمان سايكلوسبورين ممكن نعمله بوم مارو ترانسبلانتشن فبيشنت فيجي السؤال ده لك بيشنت عنده بالوري يعني انيميا بربريك ارفشن يعني ثرومبوسايتوبينيا انفيكشن يعني عنده لوكيميا نوز بلينو نو بيتوميجلي. نو دي انفادينو بس ده غالبا aplastic anemia ايه هي البلاد دي, دي اللي بتبقى معاها سورس رود الادرينولوسايتوز الابلاستيك انيميا والليكويميا ايه هي الاكوايرد كوز بتاعت الابلاستيك انيميا دراج زي طي... سايتوتوكسيك دراج او انتبيوتيك زي الكلورامفينيكول او انتي روماتيك او انتي ثايرويد ثايرويد دراج او الانتي كونفالنت كيميكال بيز الب... البنزين في فيرال ممكن يعمل الحكايه دي انميا أوف كورونيك ديزيز دي هتانميا بتبقى أنورم موسية كنورم ميكرومي تانميا نتيجة كورونيك إنفيشن. بس لازم تقول إنفيشن حاجة مملة يعني إذا بي زي بيوكلزيا روماتويد ديزيز حاجة تستاهل يعني. فبيحصل خلل في إن الجسم يقدر يعمل إيه تكوين الأر بي سيز. فعلى المدى الطويل بيبقى عنده أعراض الانميا وكل البكتيريا بتاعة الانميا. ولازم تعرف إنه عنده كل الحاجات بتاعة الانميا كلها واضحة بقى اللي هو تعبان هبطون ممكن يختلط كمان مع bleeding بيلل الهيموجلوبين بيلل الأرديس كونتين بتل كل حاجة في في acute بعد كده هنيجي كده خلصنا كل أنواع اللوكيميا ال الأنيميا نبدأ بقى في ال بالنسبة للوكيميا من المواضيع المشهورة برضو في مقدمة النهاردة إن في حد اسمه البلاست سيل ديت خلية صغيرة السن كبيرة الحجم مكانها الطبيعي البونمر وأجريسيف اللي احنا بنقدر نقول عليها أجسام البغال وعقول العصافير. ماشي؟ طب في حاجة اسمها الأكيوتلوكيميا بيحصل بروليفليشن في البلاست فيز بيحصل حاجة خراب بيوت فبيبقى إيرلي بوم مارو يعني كل المنتجات بيضة المصنع الضرب فهيبقى عندي أنيميا سرم بسيتوبينيا نيتروبينيا وبيحصل كمان أورجان إنفلتريشن ليه؟ لأن قرط الدم البيضة فيها عيب خطير هو في نفس عيبه في نفس دقائق ميزة إن هي لما بتكتر بتقدر تخرج من البلاز بيزلز وتهرب وتروح لتكتشف فلو كانت مو سرقانة هتبدأ تهين وتروح إيه للجثة كبتعمل إنفلتريشن طيب الكورونك لوكيميا بيحصل بورليفليشن في الفيوز بتween البلاز والمايوب ففي... اه... فبيؤدي الى ليد بون مارو فيليا عشان كده بيعيشوا مدة طويلة حجم الخلايا السرطانية مش كبير علشان كده بتخرج من البون مارو وطرف التشف طيب ليه الستيرويد بيعمل نيتروفيليا الستيرويد بيعمل سبريشن للاد بتاع النيتروفيل على السيل ميمبرين بتاع البلط بيزل فيؤدي الى النيتروفيل ما تقدرش تطلع بره الفيزي فهيؤدي الى زيارة عددها جوه البلد الفيزي الكورتيزون بيقلل الإزينوفيليا عشان كده في مرض أديسون بيزيد الإزينوفيليا في حاجة برضو قبل ما نبدأ نعرفها عن الكورتيزون او الكورتيكوسترويد الكورتيكوسترويد بتعمل ليسيز للليمفويد تيشو ليسيز للليمفوسايت بتعمل ليمفوبينيا وليمفوليت. عشان كده علاج جميع أنواع الليمفومة بيدخل فيه كورتيكوسترويد نيجي بقى على التأسينات بتاعة الأنيميا نقول بقى في الأنيميا اللو... آه... آسف اللوكيميا. اللوكيميا بداية البرلفلشن حصل في البومار ثم بعد كده حصل تيشو برلفلشن في الليمفومة بيحصل الورم في الليمفويت تيشو ثم الخلايا السرطانية تخرج من الليمفويت تيشو وتروح البلد وتعمل تيشو انفاجين بما فيها كمان البومر طب اللوكيميا تبدأ الخلايا السرطانية من البوممرو ثم تخرج الى البلد ثم تعمل تيشو انفاجين بما فيها اللينفويت تيشو ملاحظين كأن الاثنين بيؤدوا الى بعض بس مش بس دي حاجة وديت حاجة خالص طيب ايه هي الجنرال الحاجات كده اللي ممكن تحصل في موضوع اللوكيميا جنرال اول حاجة بيقل لجميع الانتاج بون مقضيف سابت فيهم كلما جمعا بيقل بيحصل ايه انفيلتريشن في البون مارو فبيحصل بون مارو فيليار فبيقل الار فيحصل انيميا بتقل البليتز فيحصل ثرومبوسايتوبين بتقل الوايت بلاد سيل فيحصل نيتروبينيا وتبدأ يحصل بقى العدوى وبقى جسمه متبهدل ومتبهدل ديمنولوجيكال ديس بيحصل نيتروبينيا زائد ان ماتشور وايت بلاد سيل فيؤدي الى انفيكشن بتطلع بقى كرات دم بيضه لها اب نورمال فانكشن فتطلع اوتو انتي بودي فيكسر بعضه فيعمل هيموليسيس يحصل بقى تشو انفلتريشن فبقى تروح الليفر تعمل فيه هيباتوميجالي وبيلين تروح السي ان اف وتنتشر فيهم كلهم ااا في واضحها الابنورمال في الاماتور وايت بلاد هيلز وبيبقى في مشكله كمان بتحصل في البومر وبلاقيها كمان فين في البريفيرنس بلاد نيجي بقى للتست ناخد بقى الحاجات السبيسيفيك الاول في كل واحدة وبعد كده نركز على الحاجات المهمه في حاجه اسمها اكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا, لوكيميا في حاجة اسمها لوكيميا. لوكيميا الشباب وهي عنيفة جدا. في لوكيميا. لوكيميا منتصف العمر في لوكيميا. دي العواجيز دي ما بتعملش أي حاجة يعني بس العيان زي ما قلنا في شوية نقطة بنحب نتكلم فيها بس مع الكورونيك مايلويد لوكيميا اكتر حاجة بيحبوا يركزوا عليها ان هو بيبقى فيه هيوج ذيبليه بيبقى ماتشيد ذيبليه هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل بس انا بس بديكم الايتيمز الايه الكبيره كده وبعد كده هنتكلم ماشي اول حاجة بقى نتكلم عنها هي الاكوت لوكيميا ده ماليجنانت حص ماليجنانت بلو ريفليشن في البوم مارو في البلاست سيل الكلينيكال بكتشر كلام اللي احنا عارفينه كله كارسه حصل بون مار فيلير وكل الكلام طيب خلاص وطبعا عشان بقى كل حاجة بس هنزود معاها البين فول تندر استرنوم يعني الاسترن بدات كانها بقى خلاص البون مار بتاع الجسم كله عايز ينتج حاجات صح في وجع بيحصل هيموبتيسيس بيحصل ايتشينج وبيحصل ان الليفر والسبلين والليمف نود في الانتيستيجيشن بنعمل توتال ليكوسايتيك لوكوسايتيك كاونت هنلاقيها زيادة وهلاقي اكسسس بلوت في البريفرال بلاد نعمل له ونشخصه نعرف ان السورس رود بيبقى غالباً انفيكشن بيور او بلاد تيز انفيكشن فاي واحد يجي لك عنده سورس رود يريد تعمله بالنسبة للتريتمنت برضو بتاع كل اللوكوميات اول حاجة عنده انيميا اعالج الانيميا عنده بليدينج انقل له بليدلت. عنده انفكشن اعزله واددله مضادات حيوية وارزع بقى مضادات حيوية من السيرب جينيريشن وكده واددله هايبر يورسيميا زي الالوبرينول علشان نتيجة تكسير الخلايا بيزيد اليوريك اسد فبيحصل ايه بيبدأ يبوز الكلية هو نازل فانا بديله ايه عشان اعالج الهايبر يورسيميا فباددله الالوبرينول آه زائد ان احنا نبدأ نعمله له سبورت ده قد اكله كويس هو حتى كده بتوع الاورام يقول لك نحمش العيان وننعشه قبل ما تدي على الكماوي لا لازم تظبط اسامي العلاج الكماوي ده تعرف اساميها بس هو طبعا هم لغة بتوع الاورام لهم لغة كده لوحدهم يعني ما بنتكلم فيها حتى احنا ما بنتفهمهاش يقول لك احنا نمشينه على الباب سيرابي على الفين سيرابي على مش عارف دي اي تي اللي هم اختصارات كده هم اللي عارفها بس كلهم دايما بنركز على البريدنيزولون كاي لاين في التريت مينتر نحن بنديله كورتيكوستيرول نيجي بعد كده على الكورونيك مايلويد لوكيميا اللي احنا نبقى على لوكيميا منتصف العمر بنقول ان فيها هيوج جيزبلين ماسيف ماسيف سبلينو ميجالي بيزوب اغالبا ميل وميدل ايج ثلاثة ام حالته كويسة وبيكتشف بالسطر الكليني كان بكشرة عادية خالص بس اهم كلمة هيوج جيزبلين الساين كل حاجة برضو العاديه بس هيوجيزبليه بنعمل له برودكتشر البرودكتشر بتاعته بتبقى محيرة يعني التوتال ليكوسيت كاونت زايد بس مش قوي بس بتبقى مميزاتها ان هي فيها بيزوفليا طبعا بنعمل له بوم مارو جامينيشن هنفقسه وبنلاقي عنده فيتامين ب12 كتير فبيعتبر ده كاني تيومر ماركر بيجيبوها كتير قوي في الام سي كيو يقول لك فيتامين ب12 يعتبر تيومر ماركر في كرونيك مايلويد لوكيميا طب ايه هو الديفرينشال دياغنوز بتاع الهيوتجي سبلين اول حاجة كورونيك ميولويد لوكيمي كالازار ديشمانيا الاميولويد ميليو في السبلين كورونيك مالاريا ميولو بلوريفري ميولوفايبروزز ننهجي في اللينفوما بالنسبة للتريتمنت هو مفيش سيرابي يعني مفيش نوز بالسيرابي إذري كويه هو بس ان احنا بدنا احنا العين ونزبط الكلام اللي فهد هنقل له ذن ادي له انتبيوتك اه له جليتلت بس انا ممكن هنا اضيف ان انا بدي له الفا انترفيرون الانترفيرون ناس كلها فاكرة ان هو انتفيرل لا هو انتفيرل وكمان انتي بوريليفراتيف علشان كده بيعالج السرطانات طيب بعد كده في برضوط معلومة نحب نقولها عن البيتا فورميشن لينفوسايد طب لما يبقى فيها سرطان يا إما تزيد فيزيد إنتاج الأنتي فيحصل هيموليسس. نجد هنور هيكسر قسط دم حام أو تقل واحنا نأخذ برق سرطان معداتها يزيد يا إما عددها عدد يقل. لو قلت يحصل قلت إنتاج الأنتي فيحصل إنفجش. فييجي يقول ميل عنده 65 ستين سنة عنده فيبر هي بتس بليون وميجا وعنده ليمفوسايتوز. في الغالب هيبقى كرونيك لينفوسيتيك لوكيم. وممكن تماما يبقى لينفوما على حسب بقى إيه من السيناريو تبعه. الكرونيك لوكيميا لا تخبر المريض بحقيقه مرضه دي العواجيز واللوكيميا الطيبة مش هيشتكي من حاجه هيشتكي عنده 70 80 سنة لسه يشتكي من شويه هيموليسيز شوية ان ليفر عنده جنراليز لينفادينوباثي عنده شوية كل كلها حاجات بسيطه وتعالج سيمتوماتيك احنا كل احنا يعني هو دايما بيقول ايه بروتكت بس كانت حالته كويس المريض كبير المرض ابن حلال العلاج الكيماوي ابن حرام قال له العلاج الكيماوي كده كده هيموت لوحده بس ممكن نديله بريدنيزولون بس يعني ايه عشان نبقى بنامن نفسنا ااا كده بعد كده في موضوع اسمه ايتروبينيا او الاجرانيلوسايتوزيس بيحصل سيركيوليشن سيركيوليت ريتروفيل كاونت بيقل عن ايه عن 1500 يعني كاني بتكلم بالظبط على على الابلاستيك انيميا بس بالنسبه بنفس التفاصيل بنفس كل حاجه يبقى لما يحصل عندي ابسز او حاجه هيبقى ما فيش كوبس ليه هيبقى عندي ريكيرنت انفيكشن وسورس رود والسر بس الالسر فيها اسكانتي باس ليه لان ما فيش اصلا نيتروفيل ممكن يكون في بعض الاحيان حاجه سبيسيفيك يعني ايه في الاجرانيلوسايتوز كرات الدم البيضات اللي قليله فممكن الاقي الار بي سي او البليتز هي نورمال العلاج بتاعه بدي له انت بايوتيك وممكن ادي له بعد كده عالج السبب اللي له ايه هي البلات اللي بيبقى معاها سورس روت اللوكيميا والاجرانيوسايتوزس بجميع انواعها والابلاستيك لوكيميا بجميع انواعها ديت معاها خمس كلمات اول حاجة ان فيها بان هايبر سيلولاريتي فيها هايدروكسيوريا فيها بيزيد فيها فيتامين ب12 البوليس هايسيميا روبرافيرا بيحصل نيو بلاسن هو في زبون مارو في مني في الايه في الاربسيز لايه الكلينيكال الكلينيكالبكتشر كل حاجة بس اهم حاجة ان هو بيحصل بليسورا يعني احتقان بتزيد قراط الدم الحمرة فتزول البسكوسيتي بتاعت الدم فيحصل في الدم تجلطات والدم يقف في كل حتة ويحصل هايبرتينشن واللي يحصل اسبلينوميجالي وممكن يحصل بقى ايه شوية جلطات في اي حتة ويح والله هعمل له سي بي سي هلاقي كرات الدم الحمراء موجودة بأرقام مبالغ فيها ممكن نعمله بوم ماري اجزاميناشن فلاقي إيه زيادة الميجا كريوسايت اللي هي المسؤولة عن إنتاج البلد التريتمنت جنرال تريتمينت زي اللي فات كله بس بنضيف اننا بنعمل فين سيكشن وشله بقى منه الدم الزيادة عشان صف الافتقان وصف التجلطات اللي ممكن تحسن وادله انترفيرون وادله هيدروكسيوريا وعالج ايه ايه كومبيليكيشن الأسباب بتاعه البوليسيتيميا حاجه من اثنين يا اما بوليسيتيميا روبرافيرا اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي أو في لها اسباب سكندري واحد عنده هايبوكسيا الهايبوكسيا بتزود بتعمل استيميليشن للهيموغلوبين من الكلية يطلع فيحصل لي زياده تكوين الار زي مثلا سي او بي دي اللنج ديزيز بشكل عام الكوشنج سندروم بيزود الكورتيزون فيزود الار بي سي بيزيد الهيموغلوبين الهايبرنيفروما والهيباتومة يتدول الهيروسرو بيوتين المييلو فيبروزز ده فيها شوية كلمات ان هي بيزيد الفايبرو بتزيد الوايت بلاد سيلز بتزيد الاربسيز بتزيد البلايثلت فين في البومر. التريتمنت بتزيله أليفرينول يوفيليك أسد وهيدروكسيوريا وممكن أشيل لسبيلين نيجي بعد كده على اللوك هنتكلم بعد كده على البليدينغ ديس أوردر ده موضوع بيهتم بيه بأكتر في الأطفال يعني اللي أوديت لو يتذكر من وراء الأطفال كويس بيبقى هو أفضل شوي في الأطفال. هنتكلم على ديفينيشن هو الهدف منه إللي مستهدف إن أنا وقف النزيف وامنع فقد الدم. أول حاجة لما عرق بيحصل في إنجر بيحصل فازو كونستريكشن بعد كده تيجي البلايتلت وتبدأ تتلزق على الحروق بتاعته. بعد كده تتكون الجلطة. بعد كذا يحصل ريبيل في الايه في الدم جيبلاد بيزيلز. العمليات كلها محتاجة كواغيليشن فاكتور ومحتاجة بلايتس ومحتاجة, ومحتاجة, ومحتاجة ان الباسكولر إندوسيليم والبلاد بيزيلز هولي يكونوا كويسين. طيب الاول يعني ايه في بقى في شغلة يعني ايه بتيكي يعني ايه بيربرا يعني ايه كموزيز والله بتيكي وبربرا الاول بتيكي حاجة كده تقريبا 2 ميلي. البربرا حاجة 5 ميلي. الاثنين البتيكي والبربرا دي معناها ان في ماي نورد يا إما دفكت في الفازو كونستريكشن يا إما ما فيش بلايتس أو البلايتس قليل طب معنى كلمة إيكوموزز ده حاجة كبيرة بقى والإيكوموزز غالباً ذر ذر إيكوموزز with out بتيك أو بيربرا ده معناه خلل في الكواغيليشن تيست هيقول بروبلن يقول مثلا واحد عنده خمسة وعشرين سنة عنده سمول ماينور بليدينج أندر ذا سكين أبويت من واحد لثلاثة ملليمتر وملطب زائد multiple echemosis ايه هي الاسباب ده؟ غالبا عنده مشكلة في blood vessels وفي bloodlets الcoadulation system بيشتغل فقط في الحالات الكبيرة فبواحد ده عنده كل حاجة عنده بيتيكي وعنده بيربرا وعنده إيكيموزز. ده هتكون المشكلة في blood vessels or في bloodlets طيب هي وظيفة البلاثلتس ايه؟ الاول هو عددها والله هي عددها المفروض تكون من 150 الف ل 400 الف لو قلت عن المائة وخمسين ألف ما فيش مشكلة أوي لكن لما تبدأ تقل بقى عن عشرين ألف والحاجات دي مشكلة ممكن يحصل عنده نزيف بقى من اي حد النزيف حتى من غير ما يتخبط ولا اي حاجة طب ايه هو البليدينغ تايم ده التايم اللي الوقت بيحتاجه عشان يتكون ايه يوقف النزيف طيب البليدينغ تايم ايه الحاجات اللي بتزوده ان واحد يكون عنده سروربصيتوبينيا او سروربسينيا سروربسينيا ده يعني إلة الفانكشن بتاعت البليدينغ وعنده باسكورال أبnormality زي الباسكوليتس ولفينوخ طب واحد عنده نوبيتيكي نوبيربرا نو, نو, نو اوتيمولز ومفيش حاجه في جلده ده معناه ان عنده حاجة من اربعه يا اما عنده فسكولر ديफेक्ट يا اما ثرومبوسايتوبينيا يا اما ثرومبوسينيا يا اما كواجليشن ديफेक्ट ماشي واحد بينز مثلا من مناخيره ولا حاجة اا نيجي بعد كده على ازاي اصلا بيحصل الهيموستاس الاول اللي يحصل جرح يحصل مضوكو نسبريكشن بعد كده تيجي البليد اللي بعد ما تترص تتلزق في بعضها ييجي بعد كده الفايبرين يقوم يكون الجلد اه احنا دايما بنقول مثلا, نقول مثلًا لو بيشنت عنده نورمال بليدلت كون تعال لها نور وعنده برلونج بليدين يبقى يا اما عنده بليدلت ديس فانكشن اللي هاتف رومباسينيا يا اما عنده باسكولار بيربرا طيب إيه في بعد كده بنتكلم عالق وخبالكو انا بقول يعني الموضوع ده بتاع يعني الليتليت والحاجات ده انا بقوله بسرعة لان الموضوع ده مشروع بتفاصيل التفاصيل التفاصيل اللي في الاطفال يعني ده مفوق بتذكر من الاطفال كويس جدا. في بعضها حدث من البرسروم تايم ده ده بيئيس يعني بالاول بنضيف التشو سرومبوبلاستين الكالسين النورمال من 10 ل 14 سنة. الحاجات اللي بتزود البروستوم من طين، اللي في فيتامين ك، liver disease، دايما مرض الكبد دايما يا جماعة بنتجيله، ده اسمه كيبيتون، ده في فيتامين ك، عشان يحسن يحسن الحكاية شوي، عشان ما يحصلوش جلطات وتكلم ده. طب يعني ايه بيربرو، ده multiple spontaneous capillary bleeding، حاجات صغيرة، due to يا إما ديفكت في الكابيلاري ااا يا إما في the الأسباب باية إما بلايتلت سيدس أوردر ذا يسرم بسرم بسيتوبينيا ذا إلتي البلايتلت سيرفايبل أو إلتي البلايتلت برودكشن أو زيادة الكنسامش. سرمه ثانية يا إما هيريديتري يا إما واحد عنده مرض أكوارد ذا ليوريميا. سرمه بقى ممكن يعمل بيربرا ويز بلايتلت سيدس فنكش أو هايبركواجليت استيت. الفاسكلر بيربرا دائما بحصل معه كدة ومع بقى من إنجايتس وألجرايتس الاليرجك آخر و. طب الكلينيكال بيحصل بليدنج نذيف خفيف من غير تروم هو وببقى عنده إكيموز ممكن يحصل وممكن طبعا ما يحصلش احنا دايما في الحكاية تحت البلينج يعني ما بنلجأش للبوممر وإجزاميناشن بلا في الاخر بعد ما يقول لك ايه غلوب حماري بقى فما خلاص اعمل لي بومر وإجزاميناشن بس هو بتشخص قبل كده او بقى في الحالات اللي ببقى فيها ايه سرطانات او حاجة معاها طيب في حاجة بنقول ايه هي الانف اللي احنا نعملها لأي واحد عنده الموضوع ده والله انا اول حاجة اعمله اللي هو بليدينج طايم اعمله بروسلوم بين طايم اعمله طبعا في حاجات بقى ان احنا بنبدا نقيس الفاكتور لو فعنده بقى مشكلة في الفاكتور في مرض اسمه شلاين بيربرا ده مرض اهم حاجة تعرفه ان هو باسكولايتس وهايبر انستيفتي باسكولايتس بيأثر على السمول في الولد هيجي لك بيقول آية بطني بطنه طوباع عنده أبدو من البي آية مفاصلي عنده ارترايتس لان هو مرض في اوتو بولي لونه احمر لان هو بيحصل عنده بينليس هيماتوريا ولا لازم اساله الدم الاحمر ده, ده. معاه وجع ولا هيقول بينلس بينليس بس هتقوم انت ممكن اقلع البنطلون وتبص على الباتك هتلاقي عنده بتيك. بس يبقى انت هنا خش لاينبرج الهيموفيليا الهيموفيليا دي برضك قلنا ان الهيموفيليا دي تبع الاطفال بيركزوا عليها قوي ده مرض وراثي يبقى في كلينيكال بيكتشر عنده اكيمودز افتر ترومة ممكن يحصل له حاجة ممكن يبقى عنده نوب تيكي نوب بيربر الانفيستجيشن هلاقي زياده الكلوتنج تايم زياده البروثرمبين تايم اسف البروثرمبين تايم هلاقي نورمال طايم. ممكن بقى ممكن وده يحصل عنده أرسلوبس. ممكن نقل الدم يتنقله فيروس بعد كده التريتمنت افويد الانتبلاثلت في ويتنقل له فريش فروزن بلازمة وبلاش بقى يتخبط ويتجرح لحد ما نبدأ ايه نظبط حالته طيب ملخص الدي اي سي دي اي سي يعني جلطات في كل مكان it is due to activation of extrinsic or intrinsic or both. due to او malignancy او trauma او intrauterine fetal dis. بتؤدي إلى ثرومبوزز أو تؤدي أو في كونسامشن أوف البليتلس الثرومبوزز هيعمل مالتي أورجام فيليار والكونسامشن أوف في البليتلس هيعمل بليني وكأن بحط النار على البنزين يعني الرجل ده عنده جلطات وعنده نزيف في الغالب بيموت إلا لو اتلحق او كانت حالته ميلد أو حالته بطيقة لازم ننقل له بليتلس ترانس فيوجن له العدد لعشرين فوق العشرين ألف ويا سلام لو قدرت الخمسين ألف. بس المشكلة الناس تيجي داي مامة تيجي بعد موقع خلاص حالة تضهورت وعلى بالما يتنقل من بيته ويره مستشفى وعلى بالما الدكتور الصغير يعرف هو عنده ايه وعلى بالما يتحول لواحد بتاع دم علشان ينقله ده كله بيكون وقته عدة وتحسب عليه خلاص ماشي اه قاعدة ذهبية الكونجينة الديفشنسي بنعالجه بالورثاري الماليجننت والبراماليجننت بنعالجه بالهيباري لو ما استجابش ممتع للورفر ده بالنسبة للهايبرتواجلابولف بستي اه نيكي بعد كده على الهايبرسبلينيزم هايبرسبلينيزم ده بيحصل معاه بان سيتوبينيزم بصوا اي حاجة اتكبر لسبلينيزم تخليه مفجوع وياكل كل ايه كرات الدم الحمر اللي اتعدي فيه ده موضوع كلينيك ايه هو فيحصل ايه بان سيتوبينيا ايه الديفرنشال ده يجنز بسعر البان سيتوبينيا اللي هو الابلاستيكانيوميا يعني او هايبرسبلينيزم او ميجالو بلاستيك انيميا او بومارو انفلتريشي الكلينيكال بكتشار ممكن يبقى بانسايتوبينيا كلهم مضروبين او مونو على حسب الحالة وعلى حسب بس هو في الاخر يوصل لبانسايتوبينيا بس على حسب حالك تبدأ دايما في الغالب قراطة الدم الحامرة لانها يجبره شوائي التريتمينت قد ينقل له قراطة الحاجات اللي ايه اللي عنده ودي له انتو بايتك وجهازه من الراجل ده في اي وقت ضد ايه ادده التفاعمات بتاعة اللي هو المنينجيات في الحاجات دي يعني ايه هيبوسبلينيزم؟ هيبوسبلينيزم يا اما واحد عنده هيبوسبليني مش موجود يا اما نشايله يا اما بقى هو اتدمر في جسمه حصل في انفاركشر فما بقاش موجود او واحد عنده سيكل سيلانيم فما بدأ حصل اوتوسبلينيزم الكومبليكيشن ان ممكن يتعرض بقى ايه للنموكوكال انفيكشن نايتيريا منينجايتيس طبعا انا لو اديت هيبقى ميه ميه ولازم على بنسلين طويل المفعول واديله مضادات حيويه ايه شديدة. في بقى شويه كلام خايف كده ايه الكومبليكيشن بتاعه البلات الحاجات بتاعت ده كلام community كلام حلو قوي ما اي كلام هيبقى مش فيروس ايه فيروس ايه مش عارف الكلام الحلو ده. بي بي انخفاض درجه الحراره رايجر شيست بين هاي بوتينشن بيحصل لامبر بين طب صرف اللامبر بين ده ايه ضهر بوجعه لان بيحصل ان البورنار عمال ينتج بسرعة فبقى متلهوج نيجي بعد كده لموضوع من الموضوعات اللي يعني اللي هي مش واخده حكاها قوي اللي هي مايلو ديستجليزيا ده بريلوكنج البوم مارو عمال هيبر اكتف بس على الفاضي عمال يرفص ويطلع منتج غير جيد فبيحصل ماكرو سايتوزيز هايبو جرانيولار نيوتروفيل بيحصل ديسبلاكتك دامج في كل الحاجات دياجنوزيز هو الشخص نوع عنده انيميا انفكشن وبيدنج عند بان, بان سايتوبينيا في الاخر هعمله بوم مارو هيوصلني ليه التشخيص ده الراجل ده بتشخص بالبوم ماركلاميشن ومش بالاكسكلوجن لأن الناس بيقول لك احنا بنقعد نشخص كل حاجة في الآخر يبقى هو ده لأ لازم الأول قبل ما اعرف هو عنده إيه فلازم أعمله بوم مارو ابلازميش البلازما سيلز كده عندنا بلازما سيلز اوردر والله الموضوع يعتبر ان البلازما سيل يعتبر ان انت بتتعامل مع بلاست سيل نظريا بس وانت بتكتب لكن هي حاجه مختلفه مكانها الطبيعي ووظيفتها بتطلع انتي بودي. فلما يح ما كنا البومر ما فلما يحصل فيها سرطان بتزيد الجاما غلوبل المالتي مالكوب الميلوما دي بتطلع نوع واحد فقط من ال إيه الـ سواء كان ج أو إيه أو أي حاجة المهم انه نوع واحد بس اللي بيطلع وما هوش إيه جي إم لأن الإيه جي إم اسم له اسم الوحد في المALT و المايلوما بتعمل ثلاث حاجات شبه اللوكيميا بتعمل إنفيشن بتعمل سرورمو سيتوبينيا وبتعمل انيميا لكن ما فيش فيها سبلينوميجالي وما فيش فيها ليمفا بس بس كلام اللي تعرفه في الجزء ده بس بالنسبة للإنفوما الإنفوما أكتر انتشارا من اللوكيميا هي نوعين هن هوجيك الإنفوما ونومجينجك الإنفوما الهوجيك دي بسيطة النهج كنديات عنيفة شوي. الكلينيكال بوكشر بتوب افيفر وليفر والبلين والإنفا نود بتذبل. الكيروج بتحم في الغالب النون، بس هو بقولون في بعض الفيروسات يعني لها علاقة. بيبقى معاها فيفر وإكسترا نودال ديزيز. ده في الكلينيكال بوكشر. الامستيجيشن بنعمله بلات كاونت بنلاقي فيها شوية إيزينوفيليا ميلكتيل ممكن نعمله بمر زامينيشن يعني لو انت حابب تعمل هتلاقي استقرار عالي قوي. العلاج بتاعه طبعا شوية بقى حاجات كده يقول لك البي او دي دي في ما بقى في هو يجيب لك ده لا يتخصص ان شاء الله فيكم هيماتولوجي ايه الحاجات الدفرنشال دياجنوستيك بتاع ميديا ثاينال لينف نود انلارجمنت والنان بالكم كده قبل ما نشرح الشيط. اي حاجة تقول تي بي أي حاجة تقول تي بي الاثنين الهمودجكن <متحدث> ليمفوما اعرف عنها ان هي مور اجريسيف اكسترا نودال لها علاقة علاقه بالهنش بار فيروس اللي بتبقى هو تقريبا كأني بتكلم على نفس الكلام اللي فات بتاع بس كل حاجه أقول مور اجريسيف مور انلارجمنت مور فيفر مور جيباتوس بلينوميجال مور اكسترا ديزيز دي نفس الكلام الامستيجشن طبعا بنعمل بوم مارو وليمسي نوت بايوكسي ممكن نحلله عن السورة ميوريك أسد هلقائية عالي شوية طب امتى بقى اخر موضوع اللي هو البوم مارو ترانس بلانتاشن ايه الحاجات ايه الانديكيشن اللي انه بوم مارو او الحاجات الثلاثين ماشو الابلاستيك انيمس اللوكيم اللي السيكل سيل، انيمس خطورتها انه بيخل ممكن ايخل جرافت ترجيكشن اللي هو بيخل يبدأ يورفل الحاجة الغريبة اللي مزروعة فيه هي كده الحمد لله احنا خلصنا طبعا انا شرحت البلد ما اهتمتش بالحاجات الكلينيكال باثولوجي قوي لان ده مع الكلينيكال يا جماعه بضرب معاك خمس ست حاجات بضرب معاك الاطفال الام سي كيو حاله اطفال حاله بطنه فلازم يتذاكر كويس انا ما شرحتش ولا طولت فيه مع فيه بدل الحصه و حصة. بس انا حاولت تركز انك تفهم البلد او تاخد حتى انا لو انت وصلت انك فيهمت 80% او حتى 50% في خلال الساعة او الساعة ونص اللي انا شرحتها في البلد انا كسبت كتير احسن ما اعود اشرح لك في 20 ساعة البلد وفي الاخر تنام وما تحس يعني لان ما عادش فيه وقت فانا بشرح زي النظام ومراجع شوان في ناس بعتولي رسائل على الولد وفي الانبوكس بيقولي ان انا بشرح بصورة انا فيه استراتيجية للشرح انا عايز ان انا اشرح البلد او اي شطأ في خلال ساعة ونص اللي هو تقعد انت بتشرح كبات شاي معك الكتاب بتسمع لو انت وصلت بس في 50% احسن ما تقعد تسمع 20 ساعة علشان تفهم 100% وانت ذكر لوحدك او لو في حاجة ما انتش ممكن تعتمد انك تسمع دكتور اسامه مثلا او تعيد الحتة اللي شرحتها تاني عشان بس نكون متفقين ديت الهدف من السلسلة الشرح دي إن أنا انك تسمع الشطر كله على بعضه في وقت قليل فيعمل لك مثلا اتشيفمنت ان انت فجأة تلاقي نفسك خلاص انت بقيت لمدة خمسين في المية يعني وطبعا اتمنى ان لو في حد عنده اقتراحات احاط او اي حاجة يريد يعني يبعت لي على, في على الامبوكس اشوف يعني لو في اي مشكلات تحبوها الشرح الجديدة بإذن الله cora bem off, mas